يا أخوتي إن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا أمر عظيم والله والذي لا إله إلا هو ما خرجنا من بيوتنا ومن ديارنا ومن أوطاننا وما تركنا أهالينا وما تركنا تلك الديار ومن فيها إلا لمرضات الله جل وعلا وإلا لرفع راية لا إله إلا الله وإلا ولي ولي لا إله إلا الله ولي أجل إجلال إعداء الأمة ولي أجل إجلال الطواغيت القردة والخنازير نريد أن نذلهم وأن نحاقرهم وأن نعرفهم قدرهم إخوتي إنكم ترفعون اليوم رايات وإخوة قد قدموا أرواحهم رخيصاً في سبيل الله. راية من؟ رياض الهاجري وعبد العزيز المعثم ومصلح الشمراني وخالد السعيد وما دراك ما خالد السعيد ذلك الرجل الذي حفظ كتاب الله والذي قدم روحه ورخيصة في سبيل الله وما دراك ما عبد العزيز ذلك الذي قدم ماله وخالص ماله بأجل أن يرفع راية لا إله إلا الله والذي قدم ما يملك لكي يعين إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها وما أدراك ما مصلح ذلك الرجل الذي عندما عرف الحق عمل به ولم يخشى بالله لوم تلائم وما أدراك يا إخوتي ما رياض الهاجري الذي كان دائما يبكي من خشية الله ودائما يقول إن صدقنا مع الله والله بد أن تزال هذه الرقاب إجلي الله لا إله إلا الله لأجل إرضاء الله جل وعلا إخوتي يا أحبابي فهنا نحن اليوم نعد العدة لكي نأخذ بزارهم ولكي نأخذ بذمائهم التي يريق من أجل إرضاء القردد والخراسين من أرجع إرضاء الأمريكا واليهود فهنا نحن الآن نعد العدة ونسمع العالم أجمع اننا قادمون واننا نقول بملفوفينا يا بلاد الوحي صبرا. يا بلاد يا بلاد الوحي يا بلاد الوحي صبرا. إلى النصر هيا شد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا شد الرحال ندوس القيود نخوض المحال محو عن الأرض فدجرها بعصر الجبال وسيل النضال بعزم الأسود وقصف الرود بنار الحديد ونور الهلال بنار الحديد ونور الهلال إلية إلية أسود الفداء فما عاد يجبي مقال وقال إلية إلية أسود الفداء فما عاد يجد رقال رقال ونادت ربا القدس أبطلها فأين علي وأين بلال فأين علي وأين بلال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال إلى النصر هيا نشد الرحال ندوس القيود نخوض المحال ونمح عن الأرض فجرها بعصفها